روي أن الإسكندر مر بمدينة قد ملكها سبعة من الملوك وبادوا جميعا فقال هل بقي من نسل هؤلاء أحد؟ قالوا نعم بقي رجل وهو في المقابر لا يسكن لأحد ولا يأنس إلا بالواحد الفرد الصمد فقال لهم دلوني على مكانه فدلوه عليه فلما أتاه وجد رجلا قد أنحلته العبادة وأذابه الخوف فسلم عليه ذو القرنين فرد عليه السلام فقال له يا هذا ما حملك على لزوم المقابر فأطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال أردت أن أعزل عظام الملوك من عظام عبيدهم فلم أقدر على ذلك فقال له الإسكندر هل لك أن تتبعني فأحيي بك شرف آبائك إن كانت لك همة فقال إن همتي لعليا إن كانت بغيتي عندك قال وما بغيتك قال أبغي حياة لا موت بعدها وشبابا لا هرم بعدها وغنا لا فقر بعدها قال ذو القرنين لا أقدر على ذلك قال فانضل شأنك ودعني أطلب ذلك ممن هو عليه أقدر وله أملك فإن الدنيا قد ذهبت والآخرة قد قربت والسفر بعيد وليس معي زال والرقاد طويل وأنا على غير مها ألا إلا ربي قوي مجيد لطيف جليل غليل حبيد رأيت الملوك وإن أعظمت فإن الملوك لرب عبيد وليس بباق على الحادثات شيء من الخلق ركن شديد وأي منيع يفوت الفنا إذا كان يبعل الصفا والحديد ألا إن رأيا دع العبد أنه يُنِيبَ إِلَى اللهِ رَأْيٌ سَدِيدٌ فَلَا تَتَكَلَّثَرْ بِدَارِ الْبَلَا فَإِنَّكَ فِيهَا وَحِيدٌ فَرِيدُ أَرَ الْمَوْتَ دَيْنًا لَهُ عِلَّةٌ فَتِلْكَ الَّتِي كُنْتَ مِنْهَا تَحِيدُ تَيَقَّفَ إِنَّكَ فِي ضَفْلَةٍ يَمِيدُ بِكَ السُّكْرُ فِيهِ مَنْ يَمِيدُ كَأَنَّكَ لَمْ الفناء وكيف يموت العلاء الرشيد وكيف يموت المسن الكبير وكيف يموت الصغير الوليد ومن يأمن الدهر في وعده والدهر في كل وعد وعيد اراك تؤمل والشيب قد اتاك منه بريد وتنقص في كل تنفسه وانك فيضا لك قد تزيد واحسان ممولك يا عدته اليك جديد تريد من الله احسان فيعطيك أكثر مما تريد ومن يشكر الله لم ينسه ولم ينقطع منه يوما مزيد وما يكفر العرف إلا شقي ولم يشكر الله إلا سعيد وما يكفر العرف إلا شقي ولم يشكر الله إلا سعيد العقل والنقل لا لأخبراه أن الدنيا دار مصائب وشرور ليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بكدر فما يغن في الدنيا أنه شراب فهو سراب وعمارتها وإن حسنت صورتها خراب والعجب كل العجب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللذغ والنسع وأعجب منه من يطلب ممن طبع على الظر النفع طبعت على كذر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار إنها على ذا وضعت لا تخلو من بلي ولا تصفو من محنة ورزية لا ينتظر الصحيح فيها إلا السقم والكبير إلا الهرم والموجود إلا العدم على ذا مظن اجتماع وفرقة وميت ومولود وبشر وأحزان والمرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه فمؤجل يلقى الردا في غيره ومعجل يلقى الردا في نفسه كم أزعجت المنون نفوسا من ديارها وكم نقل الموت إلى الحفائر أرواحا بأوزارف وكم مرغ في التراب خدودا بعد نظارتها وإسفارها الله كأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البر ولم تقدر على دفعه بملك الغرب والشرق حتى جاء نائم وأنت مطلوب وضاحك وأنت أسير الذنوب أما لك أذن للمواعظ تسمع أما عين من خوف الذنوب تدمع أما قلب من خشية الجبار يخشع أما في التوبة إلى الله مطمع سكر الشباب جنون والناس فوق ودون وللأمور ظهور تبدو لنا وبطون وللزمان تثن كما تثن الوصول من العقول سهول معروفة وحزون فيهن رطب مؤات منهن كز حرون اني وان خانني من اهوا فلست اخون لاامر الظن الا فيما تسوغ الظنون يا من تمج هونت ما ليهون يا ليت شعري إذا ما دوفنت كيف تكون لو قد تركت صريعا وقد بكتك العيون لقل عنك غناءا دم عليك هتون لو قد تركت صريعا وقد باكتك العيون لا قل عنك غناء دم عليك لا تأمنن الليالي فكلهن خرون إن القبور سجون ما مثلهن سجون كم في القبور قرون ممن مضى وقرون ما في المقابر وجه عن التراب مصون لا تفنين جميعا وإن المنون أما النفوس عليها mal manaya dyun la tadfa'u al mawtamman hal al husun al husul الخاطئ الخاطئ ما لازم شغو أخ بس بر والناس ها سلموا على الأيام منك فقد سلمت أما الزمان فواعظ ومبين لك إن فهمت وكفى بعلمك في الأمور إن انتفعت بما علمت أنت المهذب إن رضيت بما رزقت وما حرمت إن الأولى طلبوا التقاية يقبون وأنت نمت أحسن وإلا لم تصمت إن أنت لم تحسن دنتا وإذا نقمت على أمرء خلقا فجانب ما نقمتا وارحم لربك خلقه فليرحمنك إن لا تظلمنتكم من الأبرار وعطف إن ظلمتا وإذا اتقيت الله في كل الأمور فقد ظلمتا مر الحسن البصري برجل يضحن فقال يا ابن أخي هل جزد الصراف؟ فقال الرجل لا قال فهل علمت إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ فقال لا قال ففيما الضحك عفاك الله والأمر هو فما رؤي الرجل ضاحكا حتى وصدق الله حين قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذو فلا تصحب أخا الفسقي وإياك وإياهم فكم فاسق أردا مطيعا حين آخاهم فالباب مفتوح فهل لا ولجت واعلم رعاك الله أن الله نادى فقال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ولقد سمعت النداء فهل استغفرت اعلم يا رعاك الله أن الله يبصد يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبصد يده بالنهار ليتوب مسيء والله يحب الاعتذار فهل لا أقبلت واعتذرت ردد وقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل أنا العبد الذي أضحى حزيما على زلاته قلقا كئيبا أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيب بالله عاقبة الأمور طبال معتبر ذكور طبال كل مراقب لله أو أب شكور قبال كل مراقب لله أو أب شكور يدار ويحك أين أرباب المدائم والقصور من عيتنا يا دار أرباب السرور يا دار ويحك أين أرباب الملائن والقصور من يتنا وضررتنا يا دار أرباب السرور بل يا الجميع ويا منقصة السرور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنيات ودور بل يا مفرقت الجميع ويا منقصة السرور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنيات ودوري زرت القبور فحيل بين الدور فيها والمزوري أوخي لك ناسيا يوم التغابل في الأموري أفنيت عمرك في الرواح إلى المناعب والبكور وأمنت من خذع تصور هل وساوس في الصدور أفنيت عمرك في الرواح إلى المناعب والبكور وأمنت من خداع تصور الوساغس في الصدور وعليك أعظم حجة في ما تعد من الغرور ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمع للدهور ارضى الزمانة لكل ذي امر حنوه محتال فخور فلا سوف تقسم ظهره ا ذ القواصم للظهوري تبض الزمان لكل ذي امر حنوه فخور فلا سوف ظهره ا القاصم للظهور لتأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العثور لو أن عمرك زيد فيه جميع أعمار النسور لتأمنن مع الحوادث عثرة الدهر لو أن عمرك زيد فيه جميع أعمار النسور أو كنت من زبا للحديد وكنت من صم الصخور أو كنت معتصف من بأعلى الريح أو نجد البحور لأتت عليك نوائب الدنيا وكاللات الشهور لأتت عليك نوائب الدنيا وكاللات الشهور يا نفس توبي يا نفس توبي عن فعال منكرة واسعي إلى دار البقى مستبشرة يا نفس فاز القوم من رب العلا بالعفو عن زلاتهم والمغفرة يا نفس قد قطعوا النهار لربهم صوما وفازوا بالعناف الآخرة يا نفس ويحك للمتاب فبادري من قبل أن تأتي الذنوب مسطرة يا نفس إن القوم زادوا خيفة من مكره وقلوبهم متنكرة يا نفس جدي في التقا وتزودي عملا وكوني للقاة مستشعرة يا نفس كم قوم مستشعرة على الدنيا احتوى ظلما وما له إذا من آخرة يا نفس كم أمم تفانوا في البلا وعظامهم أضحت عظاما آخرة يا نفس توب اليوم من قبل الردى فعسى تكوني في غد مستبشره يا نفس آه من الذنوب وكلها يوم القيامة في الكتاب محررة يا نفس ما ينجيك في يوم من لقى من عظم اهوال الحساب المنكر فلا اله الا الله كيف يكون الحال فلا الله كيف يكون الحال اذا شهدت العينان وقالت انا الى الحرام نظر ولا اله الا الله اذا شهدت الاذنان فقالت يا ما الى الحرام استمع ولا اله الله اذا شهدت اليدان وقالت انا للحرام ولا اله الا الله اذا شهدت الرجلان وقالت ولا اله الا الله اذا شهدت الرجلان وقالت أخي يا أنا ما هذه الغفلة والاغترار ولما الحرص على الدنيا وقد رأيت تصرم الأعمار يا طويل الأمل يا قليل العمل ما هذا التفريط وأنت على الآثة أما علمت أن الموت لك بالمرصاد أما خطف غيرك ولك سيخطف ويصطاد أي عيش صفى وما كدره وأي بناء شيد وما دمره وكم ملك اختطفه وما حذره وكم كسر من جبار وصغره وكم من غني سلبه من ماله وأفقره أما أخذ الآباء والأجداد أما أخذ الشباب والأولاد أما ملأ القبور والألحاد أما سلب الأحبة وقطع الوداد يا حزينا لفراق أحبابه خذ للحاقهم أحسن زاد أما أيقنت أنك من جملة الراحلين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 يَوْمَ يأتِل تَكََّمُ نَفْسٌ إِلَّا بإِذْنَه فَمِنْهُم شَقِيّمسْععيد لمَنْ قَلَ أسَاعِلُهُ وَعَقَ قلَكُ م نَازِلهُ غد تَ رَرائتُهُ دَمَ عَالَمُ سافِلُهُ لمَنْ قَلَدٌ وعقلة منازله غدا ترأيته تنعى أعاريه أسافره وكنت أراه مأهولا ولكن باد آهله وكل لعتساف ذهر معرضته مَا قَتَلُهُ وَمَا مِنْ مَسْلَكٍ إِلَّا وَرَيْبُ الذِّهْرِ شَامِلُهُ فَيَصْرَعُ مَن يُصَارِعُهُ وَيَنظُلُ مَن يُنَاظِلُهُ وَمَا مِنْ مَسْلَكٍ إِلَّا وَرَيْبُ الذِّهْرِ فَيَصْرَعُ مَن يُصَارِعُهُ وَيَمْضِلُ مَن يُنَاظِرُهُ يُنَازِلُ مَن يَهُمُّ بِهِ وَأَحْيَانًا يُخَادِلُهُ وَأَحْيَانًا يُؤْثِرُ وَتَرَاتٍ يُعَادِلُهُ كَفَاكَ بِهِ إِذَا نَزَلَت على قوم كلاكله وكم قد عز من ملك يحف به قنابله كفاك به إذا نزلت على قوم وكم قد عز من ملك يحف به قنابله يخاف الناس صولته ويرجى منه ويثني فهو مرحاً ويعجبه شمائله فلما أن أتاه الحق ولا عنه باطله فغمض عينه للموت واسترخت مفاصله فلما أن أتاه الحق ولا عنه باطله فغمض عينه للموت واسترخف مفاصله فما لبث السياق به إلى أن جاء غاسله فجهزه إلى سيكثر فيه خاذله ويصبح شاحط الموتى مفجعة ثواكله مخمشة نوادبه مسلبة غلائله ويصبح شاحط الموتى مفجعة ثواكله مخمة نوادئه مسلبة غلائله وكم قد طال من أمل فلم يدركه آمله رأيت الحق لا يخفى ألا تخفى شواكله ألا فانظر لنفسك أن يزاد أن تحامله لمنزل وحدة بين المقابر أن تنازله ألا فانظر لنفسك أن يزاد أن لمنزل وحدة بين المقابر أن تنازله قصير السمك قد رصت عليك به جنادله بعيد تزاور الجيران ضيقة مداخله أأيتها المقابر فيك من كنا ننازله ومن كنا نتاجره ومن كنا نعامله ومن كنا نعاشره ومن كنا ومن كنا نشاربه ومن كنا نآكله ومن كنا نرافقه ومن كنا ننازله ومن كنا نكارمه ومن كنا نجامله وَمَن كُنَّ لَهُ إلْفًا قَلِيلًا مَا نَزَالُهُ وَمَن كُنَّ لَهُ بِالأَمْسِ أَحْيَانًا نُوَاصِلُهُ فَحَلَّ مَحَنَّةً مَنْ حَلَّهَا صُرِمَتْ حَبَائِلُهُ وَمَن كُنَّ لَهُ بِالأَمْسِ أحيانا نواصله فحل محلة من حلها صرمت حبائله. ألا إن المني كمنهل والخلق ناهله أواخر من تراتفنا كما فنيت أوائله ألا إن المني كمنهل والخلق ناهله. أواخر من تراتفنا كما فنيك أوائله لعمرك ما استوى في الأمر عالمه وجاهله ليعلم كل ذي علم بأن الله سائله ليعلم كل ذي بأن الله سائل هو ليعلم من ذي علم بأن الله سائل